فَخَلَقْنَا السَّمَاءَ الْأُولَى وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ عُرُوجًا لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ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 وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَاقِفًا حَافِظًا نَّزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَقَيْنَاكُمُ وَفَأَصْحَابَ النَّخْلِ النَّخْلَ وَالزَّرْعَ ذَاتَ الْبَيْنِ إِنَّ فِيكُمْ لَآيَاتٍ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصار من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من وإذ قَالَ ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع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 قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب لما أغويتني لو زينن لهم في الأرض ولو غوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي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 وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِخَارِجِينَ نَدْعُو عِبَادِي أَن يَنَالُوا الْغُفُورَ الرَّحِيمَ وَأَن عَذَابَ إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما وطال إنا منكم وجدون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قالا بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال وَلَنْ يَقَنَقُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالُونَ قال فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُهَا الْمُرْسَلُونَ قالوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ نُوطٌ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا مَرَاتَهُ مُقَدَّرُنَا إِنَّا لَمِنَ الْغَابِرِينَ لَنَّا جَاءَ آلَ نُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كُنَّا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَاسْرِ بِهَنَكِ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدَابَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ إِنْكُم أَحَدٌ وَانْظُرْ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 ان كنتم تفعلين لعمرك انهم لا في سكرتهم يعمون فاخذت مصنحه مشرق فجعلنا عاليا سافلا وانطر ما عليه حجاره من سجيل ان في ذلك لايات للمتوسمين وانها لبسبيل مقيم 124. وإن كان وَإِن الأيكة لظالمين 125. فانتقلنا منهم وإنهما لريمان مبين 126. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين 127. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين 128. وكانوا ينحطون من الجبال بيوتا آمين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 وَلا خدَا تَنا كَ سَبًا المَثَان وَالْقُرآن العظيم لا تمُدَّّ عَينيْكَ إلَ م مَ التَّعنَاب أَزْواج مِنهُم وَلا تَحزًا عَلَيهم وَلا تَحْزًا عَلَهم وَقْفِبُ جناحكَ للِممين وَقُلْ إِي أَنَ النَّذُ المُبين كماَمَزَلناَا علىى المُقتَسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك ونسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزين الذين يجعلون مع الله إلى الناخر فسوف وَلا قَد عَلَُ أنك يغيقُ صلَركَ بِنَا يقولون فستَتْح حمْدِ رَبّك وَكم مِنَ الساجدين وَعبُد رَبك حتى يأتِيك اليقين